الذين يستحوذ عليهم الشيطان فأنسهم ذكر الله أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون إن الذين كافر أذلّين كتب الله لأول بني أنا برسولي إن الله قوي عزيز.